بلعلم بل بالأدب تنهال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفا كأن تخروج من دنيا سميع لا يغيب عنه شيء لا يغيب عنه شيء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلوا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتابك ودم على تواضع لا تفتغر بالنسب كفك ان تخرج من دنيا الورى <تصفيق> نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أقوى العلا وليسني ما لن يقضي آربي من يأترى يضمني يمدني بنا شبي ملايا يكونني شهن الكوكبي وأن أكون عالما فالعلم بيراث النبي بالعلم بل تنال أعلى الرتبي فعش حياة العلماء وقرأت صنوب الكتب ودم على تقاضع لا تفتخر من بسبي لكن تخرج من دنيا الورى بالحسبي يا إخوة عئدتكم أنتم بقى يا يعربي مدوا يدا هوني لطلب في الطالب هيا فاخر له ما للفتى من مطلب يهوتم ناهتكم انتم وقايا يا ريه هوني لطلب بن وداد او يا تغفروا له ما للفتى من مطلبي نعم وهل من عمل ساكن كتعليمي صبيب